ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حقيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولرض بددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره لَبَصِيرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا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 كلُم كَذذَّبَ الرُس لَ فَحقَقَّّ وَعيدَ أَفَعيين بِالْخَلْقِ لََّل بلَلْهُم فيِي لَسِ مِن فَلْقٍ جَديددَ وَلَقَد خَلَقُن لِ سَان وَنَعلَُماتَا تُ وَسِسُ بهِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أأَقرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبَل الْوريدَ.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 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ وقال قرينه هذا ما لديعثيد القيا في جهنم كل كذار عنيد من ننع الخير معتذب مريب الذي جعل مع الله الهناخر الذي جعل مع الله في العذاب الشديد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 ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا بَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ دَّقَشًا فَنَقْبُرُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مُّحْيِيٍّ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مستنا من لغوب فاصبر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ ت shock نَرْضَعُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ Hvala što pratite